وفي الأرض قطان متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم آئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم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 وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار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 إلهي ميعاد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب بقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته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 وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 وَمِمَّا تُنْفِقُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِغُرَاءِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ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 والذين يطيلون ما أمر الله به أي يصلي ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صلبوا في راء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأفقو مما رزقناهم سر وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم فرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا قَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يصلي ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سُوداء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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب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 بل زين لله نكفر مكرهم وصدوا عن السبيل، وَمَن يُضِل اللَّه فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أشَقٌ وَمَا لَهُم مِن اللَّهِ مِوَاقٌ من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقروا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب مين كر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه ما أد وكذلك أنزل له حكما عربيا ولئن تبعت أهواء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 لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر مَنْ عقب الدار